فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا اللهم لا اله الا انت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين برحمتك يا أرحم الراحمين يا من لا يفد الوافدون على أكرم منه ولا يجد القاصدون أرحم منه يا خير من خلا به وحين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 فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران اللهم تقبل منا إنك أنت السميع اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا وتب علينا يا مولانا إنك أنت السميع العليم اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا نسألك من الخير فوق ما نرجو ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر يا كريم يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلِّ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين